بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ الناس من الظلمات إلى لا صر العزيز <سؤال> الحميد <سؤال> الله له ما في السماء وما في da minha Oh, well, فَرُتُمَّ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى 119. فلم يأتكم من قبلكم قوم نوحي والذين من بغض يهب الله علموهم الله جاءتهم ورثلو وآيهم وقالوا وقالوا كثيرا <تصفيق> لكم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكنهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان وَعَالِمُ اللهِ فَلْيَسْتَوُوا كَانَ وَمَا لَنَا هذا لا تظلم، ولنصب فَعَلَهُ وَاجِفًا لِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا morrer Ergan nakumm the مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعي لم تر أن الله خلق السماء love فقال الضواء Mitä تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت طابوا في السماء تو <تصفيق> بني Oi, oh, am... en أرسل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتت من فوق الأرض ما لها. تذبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضب وَالضَّالِّينَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَبَذُوا نُوحًا مَّأْجُوجَ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارًا فَعَاقَبَهُمُ الما يوصلونها وذ سنقرام وان جعلوا لله فإن مصيركم إلى النار قل الذين آمنوا يقيموا tá oio fi قم <تصفيق> السماوات وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد أَنَّى أَنْ أَظُلَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أضل لَنَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَامْتَحِ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّ وإنك غفور رحيم ربنا ربي رب إلى السميع الداع جعلني مقيم الصلاة. Malum يَقُولُ الَّذِي أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ثم في مساكِن الذين ظلموا أنفسهم وسبينا لهم كيف فعلنا بهم؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنْفَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِلْ الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله لَيَنْتَوَعِيدِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَنِ الذُّلِّ يَوْمَ تَبْ وأسلوا الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا وطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله حسري روحثاب <كتصفيق> ها ببل كل الناس ولينذروا به وليأ